قد عرفنا أن التطير كما قال الشارح هنا أن الأصل فيه له شرك أصار ولكنه قد لا إلى الأكبر حنيذي نكون منافيا باعتبار الأصل لكمال التوحيد الواجب وإذا نظرنا نظرة أخرى باعتبار المنتهى حنيذي نقول التطير على نوعين قد يكون أكبر وقد يكون أصار إذا زال توكل من أصله واعتمد على هذا السبب صار شركا أكبر منئذ زال عنده ماذا؟ التوكل وإذا زال التوكل صار, صار ماذا؟ صار كافرا وسيأتي باب يتعلق به التوكل أنه عبادة وصرفه لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر كالخوف والمحبة ولذلك قال ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه أفرده المصنف رحمه تعالى بترجمة وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك في التيسير كما ذكرنا سابقا منافيا للتوحيد أو لكماله منافيا للتوحيد لكونه منافيا للتوحيد عن من أصله أو لكماله الواجب 가능 إذن لا خلاف بين التعبيرين لا يظن أن خلافا بين التعبيرين وإنما عبر أبن قاسم هنا رحمه الله تعالى باعتبار الاصلي بأنه شرك أصغر والقاعدة ها من القاعدة هنا أن كل ما حكم عليه بأنه شرك أصغر سواء كان في باب المعتقد أو غيره قد يرتقي إلى الأكبر وإذا قلنا بأن هذا الأصل له نتيجة والنتيجة حنيذ يكون انقسام إذا عبرنا به بالنتائج عن الأصول لا أشكال والعكس به بالعكس وذكر المصنف رحمه تعالى آيات وأحاديث تتعلق به العدوى والطيره وما أطف عليها وقفنا عند قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل عرفنا أن المراد به هنا ما يتعلق به أن الفأل من حسن الظن بالله بخلاف الطيره بخلاف الطفاء مختلفان فالفعل في الاصل ليس من الطيره لكنه شبيه بها من حيث ماذا من حيث الاقدام من حيث الاقدام فانه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه فشبه حليد حصل من من هذا الوجه فكل منهما فيه تاثير فيه في النفس لكن لو بني على الفعل عمل حليد صار داخلا في مفهوم الطيره وانما المراد به ما يتعلق من شراح الصدر لا اشكال فيه إذا رأى أمرا حسنا حينئذ شرح صدره بأنه سيتم له كذا وكذا لكن لا يكف ولا يقدم يبقى على على أصله حينئذ الفعل يكون ماذا يكون باعتبار أنه يقوي الظن بالله تعالى ويحسن الظن بالله تعالى لكن لو رتب عليه عملا أو كفا حينئذ يكون ماذا يكون داخلا في مفهوم الطيرة فهو محرم وهو محرم أحسنها الفعل ولا ترد مسلما لا ترد مسلما هذا له مفهوم او لا؟ له مفهوم وهو أنها ترد الكافر يعني من أعمال الكفرة ولو كان شركاً اصلا قد يقول قائل كيف نقول بأنه كافر ونحن نقول ماذا؟ أن الأصل فيها شرك اصلا نقول نعم الشرك الأصغر ليس من أعمال المسلمين صحيح؟ وله هو من أعمال الكافر فحينئذ لا أشكال ان يقول لا ترد مسلماً وإنما ترد كافراً كافر. ولذلك ينبني عليه ماذا؟ هل من تلبس بالشرك الأصغر يشتق له وصف منه فيقال مشرك أو لا هذه محتملة هذه محتملة فمن قال بها لا إشكال لأنه حقيقة تلبس بماذا بيب الشرك لكن لو قيد هو أحسن وأسلم ومن إطلاقه وكذا هذا يحتاج إلى نص واضح بينه كان ثم نصوص تدل على ذلك كما مر هنا قال ولا ترد مسلما إذا ترد كافرا فيقيل الطيرة شرك اصغر فكيف يقال لا ترد وانما ترد كافرا قلنا مراد به ماذا أن الكافر هنا من اعماله طيره من شمائله وصفاته أنه يتطير ولا ترد مسلما ولذلك قال هنا قال الطيب تعريض بأن الكافر بخلافه كافر بخلافه فإذا راى احدكم ما يكره فعن لا ترد على على قلبه طير فذكر له العلاج فليقل فعن قد ترد على قلبه الطيره فذكر له العلاج فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت لا ياتي بالحسنات لا ياتي احد بالحسنات لا ياتي احد مقام الا زيد هذا مقام احد هذا سمى استثناء مفرغا سمى استثناء مفرغا لا ياتي بالحسنات لا ياتي احد بالحسنات الا, إلا انت حينئذ انتم اعرابه فاعل يكون فاعل لا يأتي إلا أنت فاعل وأو أحد هذا الذي قدرناه قلنا استثناء مفرّة هذا من أجل فهم المعنى من أجل فهم المعنى قد يقدر محذوف لكن لا يكون له علاقة بالعراب تبين هذا فالمقدرات عند العرب عند النحات وعند البيانيين وعند كل من عرف لسان العرب التقديرات قد تكون مؤثرة وقد لا تكون مؤثرة قد تكون مؤثرة في الإعراب حينيذن يقدر ما يعلم جائز إذن هو محذوف حينيذن يكون ماذا يكون المحذوف كالمذكور هكذا قاعدة النحات المحذوف لعله كالمذكور عند الصرفين، والمحذوف كذلك عند النحات كالمذكور حينيذن يراعى من جاء يقول زيد زيد ما عرابه فاعل ما من هذا يقول زيد هذا زيد زيد هذا خبر تدعم محذوف أي هذا زيد إذا حذف فحذفه لا يجعل نسيا منسيا بل يراعى في ماذا في في الاعراب وقد يكون ثم تقدير له أثر فيه في المعنى لكن لا يعرب مثل الذي معناه هنا ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد قام فعل زيد فاعل والاستثناء هنا لابد من مراعاته فحنيد معنى الكلام ما قام أحد إلا زيد طيب لماذا لا تعرف أحد أنه فاعل يلزمك أن تعرف أنه فاعل <تصفيق> الجواب ان هذا التقدير من أجل المعنى من أجل المعنى وليس من أجل الاعراب تبي لهذا قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا إلا إذا إذن استثناء مفرغ أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات لذلك قال ولا يدفع السيئات سيئات الكسرة على أنه مفعول به لا يأتي ولا يدفع السيئات, السيئات على أنه مفعول به ونصبه كسرة أكيد كسرة هذه غلام زيد وراته بزيد الجر علامة الجر ها المفعول به إذا كان أو ليس المفعول به جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتام هذا ينصب ويخفض بالكسرة قال ولا تدفع المكرهات بل نعم أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكرهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات تدفع السياة قد عرفنا أن هذا لا يمنع أن يكون ثم أسباب يفعلها العبد. إذا أردنا الحسنات وثم أسبابه وإذا أردنا دفع السيئات وثم أسبابه إذا كون الرب جل وعلا يأتي بالحسنات لا يمنع ماذا الأخض بالأسباب التي تترتب عليه الحسنات وكون الرب جل وعلا يدفع المكروهات السيئات لا يمنع أن يكون ماذا أن يتعاطل العبد الأسباب التي بها الدفع قال بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب كقوله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. إلى قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وهذا هو التوحيد. هذا هو التوحيد. تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. نفي يعني نفى هذا. التعلق تعلق القلب بغير الله تعالى ولذلك عرف الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات عرف التوحيد بانه إفراد الله تعالى بالتعلق كما في بعض النسخ افراد الله تعالى بالتعلق يعني تعلق القلب وهذا معنى صحيح كما عرفه ابن القيم رحمه الله في المدارج بانه افراد الله تعالى بالمحبة وهذا كذلك معنى معنى صحيح ليس ثم تعارض بين تعريفين قال وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا وكذلك كذلك فيعد من اعتقدها سفيها مشركا قال ولا حول ولا قوة إلا بك أي ولا تحولا ولا انتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله إلا بالله الباء هنا للسعانة أو للسببية للسعانة أو للسببيه وهذا المعنى اصح يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله تعالى ولا قوة على ذلك إلا بي بالله تعالى وقيل معناها لا يوجد حول أصلا ولا قوة لكن هذا معنى فيه فيه ضعف إنما المراد به التحول من حال إلى حال إنما يكون بالله تعالى وكذلك ما يتعلق به بالقوة وقيل معناها لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله والباء ظرفيه بمعنى في أي في الله وحده ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة قال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له هذه السعانة وهذا السعانة به سبحانه على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيره التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لي لفعلها يعني معاملة له بنقيض قصده وهذا اصل معتبر فيه في باب التوحيد أن يعامل الإنسان بنقيض قصده ومعاملة له بنقيض قصده وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات وسيعقد المصلف رحمه الله تعالى بابا خاصا به بالتوكل وما يتعلق به قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم اطيرته شرك اطيرته شرك اطيرته شرك فعل فاعل ها شرك صوب فعل فاعل مبتدا وخبر اذا جمله اسميه جمله اسميه والجمله الاسميه تدل على على الثبوت والاستمرار ليست كالجمله فعليه الجمله الفعليه تدل على على التجدد والحدوث هذا فرق بين بين النوعين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ان الحمد لله نحمده حميدا بالجملتين لو كانت الثانيه لو كانت تاء بمعنى واحد لصار تكرارا حشوا صحيح او لا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان الحمد لله نحمده او الحمد لله نحمده على رواية اخرى فهنا الحمد لله يدل على الثبوت والاستمرار نحمده يدل على ماذا على التجدد حينئذ الحمد لله الجمله الاولى تكون متعلقة بما بصفاته وكمال لان ثابته ونحمده متعلق ب بالنعم التي تتعلق بالانسان ففيها حدوث صح اولى النعم تكون ماذا تحدث تاره بعد تاره اخرى يعني مره بعد مره ولا الإنسان الانسان ينعم الله تعالى عليه يوما بعد يوم بل ساعه بعد ساعه حينئذ نحمده يكون متعلقا بما يتجدد من النعم هكذا تستحضر إذا خطبت إن الحمد لله <تصفيق> الحمد لله هذا متعلق بذاته وصفاته وكماله هذا مستقر ثابت يحمد عليه مدى الازمان وأما نحمده هذا متعلق بماذا بالنعم لانها تتجدد اذا فرق بين بين الجملتين انتبه قال الطيره شرك إذن ثابته او لا ثابته لا توجد طيره إلا وهي شرك هل يوجد طيره ليست شركا الجواب هنا هذا المراد هنا بالثبوت والاستمرار فالحكم لازم الطيره بجميع أنواعها بجميع أنواعها لا, لا تختلف بجميع أنواع لذلك الطيرة قلنا هذا مصدر أو اسم مصدر دخلت عليه ال تفيد العموم صارت عامة الطيره إذا كل نوع من أنواع الطيرة شرك حكم عليه بكونها ماذا شرك قال شرك ولم يقل الشرك لو قال الشرك الطيره الشرك يعني هي الشرك بعين صار ماذا الاصل في الطيرة انها شرك أكبر لكن قال الشرك وحنين يحتمل حين يحتمل ننظر الى الى معاني ننظر الى الى المعاني قال الطيره الشرك اي انها من انواع الشرك وليست الشرك كله والا لقال الطيره الشرك ثم كرر الجمله الطيره الشرك هذا توكيد اللفظ توكيد اللفظ قد يكون ب الفعل تكرار الفعل وقد يكون تكرارا الاسم وقد تكون تكرارا للحرف وقد يكون تكرارا لجمله الجملة كالحديث الذي معنا الطيرة شرك وقد يكون فعلا كذلك قام قام زيد قام قام زيد ها ها قام زيد زيد ثاني تكرار لا لا تذهب تكرار صح ولا حينئذ يكون التكرار في جميع أنواع الكلمات قال هنا اطيره شرك إذن شرك هذا نحمل على شرك الأصغر وإن كان يحتمل ماذا؟ يحتمل النوعين قال ولفظ أبي داود أطيرة الشرك شرك الطيرة شرك الطيرة شرك يعني قالها ثلاثة فيكون حينئذ من باب التكرار من باب التكرار ولذلك قال النحات ماذا؟ في قوله إن إذا جاءت المؤكدات المؤكدات إنما تؤكد الجمل حينئذ قالوا هذا في مقام تكرار الجمله مرتين أو ثلاثة للخلاف بينهم فإذا قال إن زيدا قائم إن زيدا قائم اصل التركيب قبل دخول إن زيدا قائم زيدا قائم زيدا قائم فحذيفة حينئذ كلما اراد أن يؤكد الإنسان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطلقا يكرر دائما وإنما قد يأتي في بعض الأحاديث حينئذ استعمال التكرار بذكر الجمل في بعض الأحوال هذا موافق يعني ليس مخالفا لسن العرب ولذلك الأحاديث وارد في ذلك صح او لا في بعض الأحاديث تكرار ثلاثا قال ماذا قالوا فإذا قلت إن زيدا قائم حينئذ حذفت الجملة الثالية والثالثة فديت تعويضا عن الجملتين المحذوفتين تأكيدا بقولك إن وهكذا في سائل المؤكدات سائل المؤكدات التي تدخل على الجمل الاسميه إنما هي من باب حذف المكرر حينئذ يكون فيه ماذا يكون فيه اختصارا يكون فيه اختصار قال رحمه تعالى ولفظ بداود الطيره شرك الطيره شرك الطيره شرك قالها ثلاثا وهذا صريح في تحريم الطيره لانه حكم عليه بكونها شركا وهذا يستلزم ماذا استلزم انها شرك لا وانما يفهم من كونها شركا انها محرمه من, من غير عكس ما قول الطيره شرك اذا هي محرمة وزيادة انها ماذا انها من انواع الشرك وزيادة على التحريم انها من انواع الشرك قالوا هذا صريح في تحريم الطيرة جعلها من الألفاظ الصريحة الدال على على التحريم هذه لا يذكرها أهل الاصول هذا الكلام لن تجده فيه اصول الفقه وإنما تجده هنا فيه في هذا المقام فإذا حكم الشرع على الشيء بكونه كفرا دل على أنه محرم وإذا حكم عليه بكونه شركا دل على أنه ماذا محرم فمن صيغ التحريم الفاضل الكفر والشرك ألفاظ و الشرك. قال وأنها من الشرك هذا الزيادة ما هو النص لما فيها طيرة من تعلق القلب على غير الله ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا لكف بها قبحا قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا مع الله فكأنهم أشركوا مع الله بل أشركوا مع الله لكنه شركا أصغر أو أكبر به بالاعتبار السابق قال رحمه الله تعالى وما, وما منا إلا هذا قول ابن سعود قال الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بي بالتوكل هذه مدرجة من كلام مسعود رضي الله تعالى عنه في بالحديث يعني ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وقف قال وما منا إلا يعني حذف ما بعده لكراهته له يعني إلا ويقع في قلبي شيء من ذلك قد عرفنا أن القاعد هنا أن التطير إنما يكون باعتبار العمل لا باعتبار ما يقع فيه في النفس فإنه معفون عنه وإنه معفون عنه وأما إذا رتب عليه عملا عنيد دخل فيه مفهوم الطيره قال وما منا إلا منا من هذا جار مجرور خبر لمبتدي محذوف جار مجرور خبر لمبتدي محذوف إما قبل إلا إن قدرت ماذا ما بعد إلا فعلا إذا قدرت ما ما بعد إلا فعلا جعلته قبل إلا حينئذ وما منا أحد إلا تطير إلا تطير وما منا أحد إلا تط أحد هذا المحذوف أو بعد إلا أيوما منا إلا متطير إلا متطير قال هنا وما منا الا اي وما منا احد الا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبي من الطيره شيء يعني لا ينفك عنه إنسان لا ينفك عنه انسان قد يرى بعض الاشياء التي لا تناسبه قد يفهم منها بعض الاشياء لما يستقبل قال فحذف اعتمادا على فهم السامع يعني في الحديث او في كلام ابن مسعود يعني حذف والتقدير وما منا إلا وقد وقع شيء في قلبه فحذف المستثنى لما يتضمنه من الحالات المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام قال هنا فحذف اعتمادا على فهم السامع ولكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا يعني إذا وقع في نفسه شيء حينئذ يرجع إلى معنى التوكل فيعتمد على الله تعالى يذهب ما في قلبه يذهب ما في قلبه ولذلك قلنا أن التحقيق التوكل هذا هو الذي يكون علاجا لي للطيرة بأنواعها قال ولكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه واعتمادنا عليه والاستناد عليه قال وللطبران وغيره من حديث حارثة ثلاث لازمة امتي الطيرة والحسد وسوء الظن قيل وما يذهبهن قال إذا حسدت فاستغفر لها وإذا ظلنت فلا تحقق إذا ظلنت سوءا أحد من الناس لا تذهب وتراقب تتأكد لا لا تحقق وإذا تطيرت فامضي. فامضي يعني لا تردك الطيره الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح قال المصنف فيه أن الواقع في القلوب مع كراهته لا يضر قال المصنف يعني شخص محمد الوهاب رحمه تعالى في هذا الحديث الذي ذكره عن المسعود أنه إذا وقع شيء في القلب ولم ينبني عليه عمل فلا يضر أن الواقع في القلوب مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله به بالتوكل قال رحمه تعالى رواه ابو داود الترمذي بالصحاحة ورواه ابن ماجه ابن حبان وغيره قال وجعل آخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا إلا إلى آخره نقله الترمذي عن سليمان ابن حرب ووافقوا على ذلك أهل العلم وهو متعين وهو متعين فإن صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بالإجماع معصوم من الشرك به بالإجماع بنوعيه بنوعيه وقال ابن القيم هو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في اثر مرفوع من ردته طيرة فقد قارف الشركة يكون مدرزا فيه بالحديث يعني قال المسعود هذا من قبيل الإدراج لا يكون قولا لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول لي لهذا الصحابة وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا بالمعصومين وهو مجمع عليه قال وجعل أخيره من قول المسعود ولأحمد من حديث ابن عمرو ولأحمد والطبراني كذلك من حديث ابن عمرو هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل بن هاشم ابن سعيد ابن سهم ابن عمرو ابن صيس فعيل هو صيس ابن كعب بن لؤي كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أحد السابقين المكثرين وأحد العبادله له الفقهاء من أحفظ الصحابة واختلف في وفاته وموضعها وقيل مات بالطائف ليالي الحر سنة ثلاث وستين وقيل غير ذلك قال ماذا من ردته عن حاجته فقد أشركها من ردته من هذه شرطية دليل فقد أشركها فوقعت في جواب الشرط الذي تكون شرطيه تفيد العموم او لا تفيد العموم من ردته طيرة عن حاجته يعني عن طلبته ما يطلبه ويريده فقد اشرك فقد الفا وقع في جواب الشرط وقد هذه للتحقيق هي توكيد واشرك هذا فعل هذا فعله. حينئذ فقد اشرك صار محتملا للنوعين والاصل فيها انها ل للاصل من جهه المعنى من جهه المعنى المراد بمعنى انه لم يتحقق فيه وصف الاكبر وقد عرفنا ان الحكم على الاعتقاد او القول او الفعل بانه شرك اصغر له طريقان الاول النص اذا جاء النص بانه اصغر بانه اصغر كما في حديث ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر اذن سماه ثانيا اذا لم يرد تنصيص رجعنا الى المعنى رجعنا الى المعنى فاذا فحينئذ اذا إذا رجعنا إلى المعنى عندنا صورتان إما أن يرد إطلاق الشرع بأنه شرك الحديث الذي معنى فقد اشرك أو لا يأتي فيه إطلاق الشرك وإنما ننظر إلى الى المعنى هل تحقق فيه وصف الشرك الأصغر الذي فيه تنديد لكنه لم يكن تنديدا تاما أو لا فإن وجد فيه التنديد ولكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر حينئذ نأتي ضابط الشرك الأكبر فنحكم عليه بكون شركا اصلا حينئذ هنا فقد أشرك أي الشرك الأصيل هذا الأصل فيه حينئذ نحمل على ماذا على هذا المعنى باعتبار تعريف وضابط الشرك الأكبر قال هنا مردت طيرة عن حاجته فقد أشرك فقد اشرك. شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الخير بنفسه ان اعتقد هذا لا شك انه ماذا انه شرك اكبر وان اعتقده سببا فقط فقد اشرك شركا اصغرا قال هنا وذلك أن الطيره هي تشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم من أجل ادخال الزمن لذلك مر حديث ولا صفر المراد به شهر صفر بالشيء المرئي أو المسموع فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها أرادها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك لكونه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فكان للشيطان منه نصيب فكان للشيطان منه منه نصيب. ولو لم يرد الشرع أن هذا المعنى يطلق عليه أنه شرك ما سميناه شركا ما سميناه شركا إلا بالمعنى الاعم الذي قاله بعض السلف أن أن كل المعاصي قد يعبر عنها بأنها ماذا أنها من جنس الشرك من جنس الشرك قال هنا قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله وما كفارة ذلك ما كفارة ما هذه سفهمية ما كفارة ذلك هذه سفهمية أي ما كفارة هذا الشلك أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشلك لأن الكفارة قد يطلق على كفارة الشيء بعد فعله أو قبله بعد الفعل أو قبله لذلك كفارة قد تكون قبل وقد تكون بعد قال هنا قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك لا خير الا خيرك هذا حصر حقيقي حصر حقيقي ولا طير الا طيرك يعني الطيور كلها ملك لله تعالى كلها ملك لله تعالى اذا لا تفعل هي لا تفعل شيئا ولا علاقة لها بماذا بجميع الحوادث التي تحدث على الأرض وإنما هي مسخرة ولا علامه ولا علاقه لها بما بالحوادث قال هنا ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا نفية للجنس إله أي مألوه غيرك هذا خبر لا قال اي لا معبود بحق سواك فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يرتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده هذا يدل على ماذا على ان هذا الدعاء لا بد ان ياتي به مع اعتقاد المعنى واما مجرد لفظ وبقاء ما في القلب هذا لا ينفع وانما لا بد ان يعتقد مدلوله يعني يفهم المراد به بهذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك قال لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والاعراض عما سواه ففيه أن الطيره لا تضر من كرهاها. ومضى في طريقه وأما من السرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله تعالى الذي الخير كله بيدين يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته والعلاقة للطيور بذلك ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه فلا خير إلا منه وهو الذي يدفع الشر عن عبده وما أصابه من ذلك فبذنبه يعني بسبب ذنوبه كما قال ما أصابك من حسنة فمن الله ابتداء وانتهاء وما أصابك من سيئة فمن نفسك أمار قال المصنف رحمه الله تعالى الطيرة تعم انواعا منها ما لا إثم فيه كما قال عبد الله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بي بالتوكل هذا إذا جعلناها طيرة باعتبار ماذا المعنى فقط وإلا التطير كما مر إنما يكون إذا اذا عمل اذا عمل لان الحديث عام طيرات الشرك صارت عامه لو صدق الوصف على ما في القلب حينئذ وجب ان نقول ماذا انها شرك لان النص عام يحتاج الى ماذا يحتاج الى مخصص لكن نقول هذا داخل في الحديث الوارده في الخواطر وحديث النفس إذا حدث نفسه أو خطر في قلبه شيء دلت النصوص على ما على أنه معفون عنه صحيح أو لا هم بالحسنه هم بالسيء على التفصيل المعلوم وهذا كذلك منه حدث نفسه بشيء ما حينئذ نكون معفون عنه ولا نسميه طيرة ولا نسميه طيرة إذ لو سميناه طيرة وقلنا هذا يصدق على أنه متطير ثم لا إثم عليه حينئذ وقعنا في إشكال وهو أن النص عام يحتاج الى ماذا إلى مخصص والتخصيص لا يكون بماذا بالاجتهاد لان يكون مصادما للنص وكل اجتهاد صادم نصا فهو باطل فاسد في نفسه صحيح او لا لا, لا. لا عبره به إذا قوله هنا ماذا ما لا اثم فيه وسماها طيره هذا فيه نظر فيه فيه نظر قال كما قال عبد الله ما منا الا ولكن إن الله يذهب التوكل فاذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بل خالفه وقال ذلك لم يضره شيء فإن عمل من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة قال ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك القفي أو الظاهر ثم تاب وقال هذا الكلام على طريقة التوبة على طريق التوبة فكذلك على كل المراد به ماذا أن الطيرة هي ما امضاك أو ردك وأما إذا وقع شيء في النفس هذا لا يسمى طيره إنما هو من حديث النفس قال رحمه الله تعالى وله اي لاحمد قال اول ولاحمد من حديث ابن عمرو وله من حديث الفضل بن عباس اي روى احمد من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبريح ضبيو بريح البارح عرفنا البارح والسارح فبرح ظبي فما في شقه فاحتضنته عن الضبي فقلت يا رسول الله تطيرت فقال إنما الطيرة إلى اخره إنما الطيره ما امضاك أو ردك يعني هذا الحديث لو كان ضعيفا المعنى صحيح طير المراد بها ماذا التي عبر عنها وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك ما امضاك أو رد يعني ترتب عليه عمل وأما إذا كان حديث نفس فهو داخل في ماذا في الخواطن التي عفى الله تعالى عنها قال فقلت يا رسول الله تطيرت فقال انما الطيرت الى خير وفي اسناده قطاع بين مسلمه ابن هذه حشره بين مسلمه راويه وبين الفضل بين مسلمه راويه وبين, وبين الفضل هذا الحديث عند الامام احمد قال حدثنا محمد بن خالق قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني شوف مسلمة الجهني ليس بن مسلمة. قال سمعت يحدث عن الفضل بن عباس وذكر الحديث حديث بهذا الاسناد ضعيف قال هنا ابن علاثة واسمه محمد بن عبد الله قال البخاري في حديثه نظر وقال أبو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به ووثقه بن معين ومسلمه الجهني لم يوثقه غير بن حبان ولم يدرك الفضل بن عباس إذن هو ضعيف لكنه ماذا من حيث المعنى صحيح من حيث المعنى صحيح قال هنا شهد الفضل الفتحة وحنينا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفا في حدة الوداع وكان أكبر أولاد العباس وبه يكنى مات رضي الله عنه سنة ثلاثة عشر وله اثنان وعشرون سنة قال إنما الطيره ما أنضاك أورد إنما هذا حصل في ماذا بيحصل ما الطيره إلا ما ردك ما إلا إلا ما امضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك أو حدث به نفسك في النفس ولم تلتفت إليه لأن هذا معفون عنه كما دلت عليه سائر النصوص إنما طيرة ما امضاك أو ردك أو ردك هذا لا شك أنه من الطيرة لا شك أنه من الطيرة لأن تطير يج ماذا يوجب الترك والتراجع اما ما امضاك قد يكون فيه ماذا يكون فيه التفاعل يدخل فيه يدخل فيه التفاؤل لكن لا يترتب عليه عمل قال هذا حد الطيره المنهية عنها هذا حد اي تعريف الطيره المنهية عنها فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعده كليه وهي ما يحمل الانسان على المضي فيما اراده او يمنعه من المضي فيه المعنى كما ذكرت صحيح هذه القاعدة الصحيحة في باب التطير هذه القاعدة صحيحة وليس استنادا إلى هذا الحديث فقط وإنما لجميع ما مره وكذلك النصوص الداله على ما يرد فيه في النفس الحديث النفسي والهم ونحو ذلك قال فتلك الطيره ومن مضى أو امتنع بسببها فقد اشرك فقد اشرك وأما الفألوم الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشارة بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه سر به العبد ولا يعتمد عليه حين يسر به العبد ينشرح صدره ويستمر في عمله استمر فيما؟, فيما أرى بخلاف ما يمضيه أو يرده يعني ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريد فإن للقلب عليه نوع اعتماد اعتماد. اعتماد. فيكون ثم خلل في باب التوكل وهذا فرق واضح بين الطيرة والفعل ثم الطيرة هي من قبيل سوء الظن بالله تعالى والفعل من قبيل حسن الظن بالله تعالى حينئذ افترق هذا حسن ظن وهذا سوء ظن بالله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم هذا الباب التاسع والعشرون باب ما جاء في التنجيم تنجيم تفعيل مصدر نجم ينجم تنجيما نجم ينجم تنجيما أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم تعلم وقد لا يعتقد أو اعتقد ولو لم يتعلم صحيح حينيذن يكون شامل الليل النوعين ومر شيء ما يتعلق به هذا العلم باب ما جاء في التنجيم قال هنا أي ذكر ما لا يجوز منه في إشارة إلى أن منه ما يجوز وهو علم التسيير اراد هنا علم التأثير إذن علم التنجيم نوعان منه مجمع على تحريمه ومنه ما هو جائز لكن فيه ثم خلاف كذلك بين كراهته والجواز دون دون كراهة أي ذكر ما لا يجوز منه من التنجيم وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه وذكر ما يجوز ولذلك المصنف رحمه الله تعالى اطلق الترجمه هذه طريقته رحمه الله تعالى ان المساله اذا كان فيها أن المسألة إذا كان فيها نزاع أو فيها تفصيل حينئذ يطلق ولا يعمم به الحكم مع انه لو لو ذكر ما ترجح عنده لا يلام لا يلام لو ذكر التبويب لانه هو يصنف ويعبر عن رايه هو فلو بواب وذكر قوله ولو كان في المساله خلاف لا يشكال فيه لا يثرب عليه وانما يقال ماذا هذا قوله ويخالف واذا صنف المصنف انما يصنف ماذا صنف تبعا ما, ما يعتقده دينا صحيح او لا إذا لا إشكاله لو عبر بتنصيص على المعنى وخولفه لا إشكاله فيه قال رحمه الله تعالى وذكر ما يجوز قال الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى معرفا لي التنجيم تنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال هكذا عبر في فتاوى الجزء الخامس والثلاثين صفحة مئة واثنين وتسعين هذا الكلام موجود في فتاوى الجزء الخامس والثلاثين صفحة مئة واثنين وتسعين تكلم عن التنجيم وما يتعلق به وأخذ منه الشارع هنا تعريف وهو كان يتكلم عن تنجيم باعتبار كونه علما محرما ثم اراد به علم التاثير علم التاثير قال التنجيم التي مضمونها الأحكام والتاثير اذن هذا لا بد منه قيد مضمونها الاحكام والتاثير يعني ينبني عليها ماذا احكام وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث على الحوادث الارضيه انتبه لهذا التعريف لتفهم مساله من من اصله يعني الاستدلال يعني جعله دليلا جعله دليلا تستدل به على شيء آخر تستدل بالأحوال الفلكية على ما سيقع لا على ما وقع وإنما على ما سيقع اذا انتبه لهذا استدلال بالأحوال الفلكية أرادوا بالأحوال الفلكية السير والطلوع والأفول واقتران بعض النجوم ببعض أي اقترانها واقترابها من بعض يعني تغيرات النجوم وما يحصل لها طلعا وأفلا هذا باعتبار النجوم اقتربا افترقا فيجعلون حينئذ ما اقتراب بعض النجوم من بعض له أثر في ما يقع على الأرض وافتراق البعض كذلك يجعل له ماذا يجعل له أثر في ما يقع على الارض إذن استدلال بأحوال وصفات تعتري النجوم من وجودها وعدمها من اقترابها من اقترانها من افتراقها يجعلون لها ماذا؟ أثرا فيما يتعلق الأحوال والحوادث الأرضية قال الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية قال صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملال هكذا قال من تيمير رحمه ajuda استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية صناعة محرمة وظيفة صحيح هذا مراد بي بكونها يا صناعة صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل كالمطر والربيع والمحل وغير ذلك المحل قالوا أرض محل وارض محول وهو قطاع المطر ويبس الأرض من الشجر وكلاء وفسره في المختار بالجدبي وغير ذلك يعني المطر هذا تمثيل متعمير رحمه الله. المطر سيقع بالأحوال الفلكية سيقع مطر في الأسبوع القادم يوم السبت بعد الظهر هذا يسمى ماذا سمة نجيما كيف عرفوا عرفوا بما يتعلق بالنجوم لا يعلم الغيبة كذا ينام ويقول <تصفيق> سيقع مطر في الأسبوع القادم لا وإنما يستدل بالأحوال الفلكية على أنه سيقع هذا المراد بما يتعلق بالحوادث الأرضية كالمطر والربيع والمحلي وغير ذلك وقال ايضا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى السحر محرم بالكتاب والسنة والاجماع ومر معنا ماذا أن التنجيم هذا شعبه من شعب السحر صحيح او لا زادا ما زاد حينئذ هذا داخل في مفهوم السحر داخل في مفهوم السحر قال هنا ماذا على الحوادث الأرضية عبارته هناك في فتاوى الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلك والقواب الأرضية هكذا قال في الفتاوى كذلك قال هنا وقال السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك أن علم النجوم الذي هو من السحر نوعان علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث عن الحوادث الأرضية هذا من جنس الاستسقام بالأسلام وعملي وهو الذي يقولون فيه إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية قوى المنفعلة يعني ماذا ما يتقبل الانفعال الذي يتقبل ولذلك تقول كسرت الزجاج فانكسر إذا الزجاج تقبل ماذا الكسر ولذلك تأثر به هنا كذلك الأمطار والربيع إلى خيره هذه قوة منفعلة إذا حصل شيء في ما يتعلق بالنجوم قبل ذلك صحيح ولا هذا الذي أراده رحمة الله تعالى قال علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث وعملي صناعي وهو الذي يقولون فيه انه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها وهذا من أرفع أنواع السحر عندهم. قالوا في كشف الظنون هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم الكون والفساد علم الكون يعني ما يتعلق بالكون والفساد بالتشكلات الفلكية إذا النظر إلى الفلك وهي أوضاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة اخترى النجم بنجم والتثليث والتسديس يعني على جهة ثلاثة أو ستة والتربيع إلى غير ذلك وينقسم إلى حسابيات وطبيعيات ووهميات وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه يزعمه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث كوائن والحوادث بمعنى واحد عطى تفسير التي لم تقع وستقع إذا له ارتباط بماذا؟ بالمستقبل ارتباط به بالمستقبل لو كان بما مضى دخل في الكهانة السابقة صح او لا؟ لو كان بما مضى وانتهى دخل فيه في علم الكهانة قال والحوادث التي لم تقع وستقع يعني في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح تبني هذه أمثلة مهمة لأن بعض ينازع اليوم كأن هذا القول صار ماذا صار شاذ الذي يقول بأن هذا النشرات الجوية هذه داخل في علم التنجيم كأنه صار ش... خطاب قديم سلف نص على ذلك كأوقات هبوب الرياح قال ستقع كذا إلى اخره سرعة كذا قال ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون انهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب يعني لها ارتباط بالاحوال الفلكيه في مجاريها واجتماعها وافتراقها اجتمع وافترق اذا افتراق والاجتماع ويدعون أن لها تأثير في السفليات حوادث الارضيه وانها تجري على قضايا موجباتها وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلمه سواه لا يعلمه سواه إذا هذا من الدعاء علم الغيب فانتبه ولو وافق قالوا سيقع مطر في يوم كذا وقع هذا ابتلاء, ابتلاء من الله عز وجل إلا ما يعلمون هذا من الغيب كيف يعلمون ولا علاقة بماذا بالنجوم افتراقها واجتماعها بما سيقع من أمطار نحوها قال وقال الشارح علم التنجيم على ثلاثة أقسام احدها القول بأن الكواكب فاعلة مختارة يعني تخلق بذاتها الذي خلق المطر ها كوكب نفسه ذاته هذا كفر بالاجماع كفر به بالاجماع قال القول بأن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث مركبة على تأثيرها حوادث التي تقع في الأرض مركبة على تأثير هي التي تؤثر كواكب ذاتها بمعنى أن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهذا قول الصابعة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام قال وهذا كفر بالإجماع كفر به بالاجماع الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فلا شك فيه وتحريمه وتقدم أنه من الشرك وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته يعني لو قال سيقع مطر ان شاء الله تعالى يكفي لا يكفي لو علقه بماذا هو سيقع لن يخرج عن مشيئه الله تعالى لكنك ادعيت ماذا أنه سيقع قال فلا شك في تحريمه وتقدم أنه من الشرك وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فإن ذلك من علم الغيب الذي سأثر الله به قال وينبغي أن يقطع بكفره ينبغي هكذا قال الشيخ سليمان رحمه ان فيه خلافا نوع الثاني هذا في خلاف قال وينبغي أن يقطع بكفره أما إذا اعتقدها سببا لحدوث الخير والشر أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيء إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصلا وهذا قسم ثالث علم التنجيم علم التأثير قال والثالث ما ذكر المصنف تعلم المنازل للتسير لا للتأثير تسير لا للتاثير يعني ربط الجهاد ربط الجهاد كما كما سياتي قال هنا باب ما جاء في التنجيم قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث لثلاث لا للتعليم لا للتعليم يعني لحكمه وهي محصوره فيه بثلاث يعني ما ردها الى الكتاب الحكمة التي من أجلها نعلم أن الله تعالى خلق النجوم لكذا وكذا هذا باعتبار النص قال لثلاث الامر التعليم أي لبيان العلة والحكمة لثلاث حكم لهذا حذفت التاء من اسم العدن زينة للسماء زينة للسماء قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح النجوم هي أي زينا السماء الدنيا منكم التي هي ادنى سماء إليكم من غيرها بمصابه أدنى سماء زينا السماء أدنى سماء يعني بتلوين بعضهم يظن هذا الممنوع من الصرف كلما وجد ألم ممدود قال ممنوع من الصرف لا سماء أصلا هذه ليست للتأنيث الهمزه هنا ليست للتأنيث وأوحى في كل سماء أمرها إذن نونها إذن هي مصروفة ليست منوعة من الصرف لأن الهمزة هذه ليست للتأنيث وإنما هي منقلب عن سماوين منقلب عواوين سموت إذا سما يسمو إذا هذه منقلب عن عواوين قال جمع مصباح وهو السراج عبر بها عن الكواكب اذا بمصابيح مرض بها النجوم ونكرها للتعظيم أي بمصابيح عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها وظاهر الآية هنا أن النجوم في السماء اي نجوم مرصعة في السماء في ذات السماء ويحتمل ماذا انها ليست ليست ليست في السماء وانما هي قريبة منها والذي يراها يراها كانها في في السماء هذا محتمل وظاهر النص انها في السماء ظاهر النص انها في السماء قال ورجوما للشياطين قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين اي جعلنا المصابيح رجوما جمع رجم اصله الرمي بالحجارة وبابه نصره سمي به ما يرجم به أي يرمى والمراد بالشياطين مسترق السمع كما تقدم وروى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أما سماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجوما للشياطين وحفظها من كل شيطان الرجيم ولا يصح قالوا علامات يهتدى بها علامات يهتدى بها أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك هذا جاء به النص يهتدى بها بصيغة المجهول أي يهتدي بها الناس في ذلك قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني يا ربي ماذا الجهات الشمال والجنوب نحو ذلك إذا لا إشكال في معرفة ذلك بالنجوم هذا جاء به النص لا في علم الغيب كما يزعمه المنجمون وتقدم وجه بطلان زعمهم وأنه لا حقيقة لهم إذن قال وعلامات يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون قال تعالى وبالنجم هم يهتدون والنجم اسم جنس يشمى كل ما يهتد به ولا يختص بنجم معين لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات يختلفون ليس ثم طريقه معينة تختلف من بلد إلى بلد من ناظر إلى ناظر قال بعد ذلك قتاده بعد ان ذكر الثلاث العلل والحكم فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به فمن تأول فيها غير ذلك أي فمن زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقط فادعى بها علم الغيب بأن زعم أن فيها سعدا ونحسا ونحو ذلك فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه أي حظه من الدين ومن كل خير قال وتكلف ما لا علم له به انتهى وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه ولا سبيل له إليه وليس مامورا به قال وهذا الأثر وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا معلقا كما قال المصنف رحمه الله وأخرجه ايضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن الجليل وابن المنذر والخطيب وغيرهم ولفظه إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ, وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله قد احدثوا في هذه النجوم كهانة سماء كهانا من اعرس بنجم كذا وكذا عرس يعني تزوج من اعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا يعني قد يكون السعداء وقد يكون ماذا نحسن هكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا هذا موجود إلى اليوم ما هو نجمك ولعمر ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدمين. دميم هذا بشع المنظر وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر وهذا وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب لا يعلمه ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده واسجد له ملائكة حينئذ جعل ماذا جعل متعلق العلم بالسعادة والشقاوة باعتبار النجوم جعله من علم الغيب جعله من علم الغيب قال وأسجد له ملائكته وعلمه ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى إذا هذا العثم رواه من رواه وهو أتم مما ذكره البخاري رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أن قتاده قد وجد في زمنه من تكلم بي بعلم التنجيم على الوجه المذكور قال والاحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم أي من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر هذا لفظ عام. وقوله مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم رواه عبد بن حميد من وجهين محتجا به محتجاً به من أرسله من أرسله هكذا الظاهر لأن هذه العبارة بعينها موجودة فيه تيسير قال الشارح هذان المرسلانين من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله هكذا في تيسير عزيز الحميد وقوله من طرق هذا فيه في نظره ونحوه عند ابن عساكر وأبي يعلى وابن عدي والخطيب وحسنه السيوط وضعف العراقي وغير ذلك مما هو معلوم وأصله الكتاب والسنة كثير وأجمع عليه السلف والأئمة قول القتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره ولذلك أنكره فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك هذا العلم علم التنجيم سدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية سدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث يعني ربط الحوادث الأرضية بالفلك بما يتعلق به بنجوم هذا محرمونه نوع من, من الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله تعالى بمشيئته وإرادته ان جعله سببا حينيذي يكون شركا أصلا وإن جعله خالقا حينئذ رجع إلى ماذا إلى دين الصابعة كما قال تعالى هل من خالق غير الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله قال رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه هذا ما يتعلق بالعلم المستثنى عنده العلم العلم التنجيم الذي هو علم التسيير علم التسيير من أجل استدلال به على ماذا على دخول اوقات الصلوات الجهات نحو ذلك قال وكره قتادة كراهت تحريم لأن هذا المراد عند عند السلم. وكره قتادة تعلم منازل القمر وهي ثمانية وعشرون منزلة كل ليلة في منزلة منها قال ولم يرخص ابن عيينة فيهم هذا يوافق قول قتادة إذا قتاده وابن عيينة سفيان كرها أي حرما علم التنجيم الذي هو ماذا علم التسيير علم التسير. اذا فيه نزاع فيه نزاع قال فسلك مسلك قتاده سدا للباب وحسما لي للماده لئلا يتوصل الى الممنوع وهذا التعليل يحتاج الى نقل لانه يحتمل ماذا يحتمل ان انه فهم من النصوص العموم واما كونه ماذا سد للباب حسم للمادة حينئذ صار ماذا؟ صار التحريم لغيره وإذا كان تحريما لغيره جاءت القاعدة أنه ماذا؟ يباح للحاجة يباح لي الحاجة وهذا في نظر ولذلك الأقوال المنقولة عن السلف من جهات التحريم فقط دون دليل هذه تسند فقط هكذا ولا يعلل لها لأن قد يخطئ عليه لأن الحديث السابق من اقتبس شعبة من النجوم يحتمل أن قتادة وكذلك السفيان أنه ماذا سد به على العموم وهو كذلك في ظاهري حينئذ هذا الدليل يدل على أن علم التأثير وعلم التسير محرم فالتعليل بكونه سد للباب أو الذريعة هذا يفهم منه ماذا؟ أنهم لم يعتمدوا النص هذا أولا وثانيا التعليل بهذا بهذه العلة هذه قد يدخل عليها كيف؟ فيقال هذا ما حرم سد الذريعه صار محرما لغيره صار محرم لغيره ولذلك تدخل ماذا الحاجه وعند أهل العلم يقول ماذا المحظور يباح للضروره اي محظور المحرم لذاته المحرم نوعان محرم لذاته اصلا محرم لغيره يعني لكون وسيله الى المحرم المحرم لذاته هو الذي يختص بالقاعدة فيقال ماذا يباح لي المحظورات والضرورات تبيح المحظورات هذا مختص بالمحرم لذاته وأما المحرم لغيره فهذا أدنى من حيث التحريم وأدنى من حيث الاقدام عليه فالحاجة تبيح حاجة تبيح ولذلك النظر إلى المرأة الأجنبية هذا محرم لي لغيره إذا عند الحاجة يجوز لكن الحاجة ليست مطلقة طبيب وخطبة ونحو ذلك يباح هل هل إذا أراد أن ينظر جاء النص بذلك عنيد جاء النص بذلك ويعلل بماذا بأنه جاز النظر إلى المخطوبة لكون النظر الأجنبي هذا محرم لغيره لان يفضل الوقوع في الزنا عنيد حرم لي لغيره فأباحته الحاجة وإلا النظر المخطوبة ليس بلازم صحيح او لا قد يتزوج دون دون نظره حينئذ ليس بضرورة أو ضرورة لا ليس بضرورة مع ذلك وبيح النظر الأجنبي لماذا؟ لكونه محرما لغيره إذا انتبه لي المسألتين قال هنا فسلك مسلك قتاده سدا للباب وحسما للمادة قطعا يعني لألا يتوصل إلى الممنوع وهذا القسم من علم النجوم وتعلم منازل الشمس والقمر لاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول وإذا كان هذا كراهه بعض السلف لعلم التسيير فكيف بعلم التأثير هذا الباب اولى أنه أجمع الاجماع ثابت قال الخطبي رحمه الله أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة هذا ليس في الدعاء الغيب وليس فيه ماذا؟ ارتباط لشيء يتعلق به بنجم ونحوه يكون في المستقبل وإنما نقول هذا النجم يدل على أن القبلة كذا أمر محسوس أو لا هذا أمر محسوس ليس بأمر معنوي ولا يتعلق بالمستقبل وإنما شيء موجود إذا لا إشكال فيه ففرق بين علم التأثير هذا يكون في المستقبل ويستدل به على الحوادث وأنه ستقع ويقع وبين ماذا علم التسيير علم التسيير يقول لك ماذا هذا المشاهد مدرك بالحس ولذلك قال أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي كما يذكر الفقهاء في معرفة الزوال وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي هذا معلوم لا يحتاج لماذا؟ ماذا؟ أحتاج إلى خبرة قالوا هذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة ليس أصلاً إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما تخذوه من آلات التي من الآلات التي يستغل الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته يعني ربطوا ذلك بماذا؟ بآلات تدل على على ذلك والنتيجة ماذا؟ أنه إخبار عن مشاهدة اخبار عن شيء موجود لا يتعلق بماذا بغيب هذا الفرق بين النوعين فعلم التسيير يدل على وقوع الآن واخبار عن شيء موجود وأما علم التأثير فلا إنما هو بحث في المستقبل قال إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغل الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإن كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها يشاهد النجوم بحضرة الكعبة ويشاهدها حال الغيبة عنه فيربط بين هذا وذاك فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة بالمشاهدة وإدراكنا ذلك بقبول خبره يعني من لم يعلم هذا بناء على ما على النقل والنقل ثابت والنتيجة نتيجة النقل ما يصل إليه الناقل إلى المشاهدة والخبر قال إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم قال ذكره حرب عنهما يعني عن قتادة وابن عيينة وحرب هو ابن اسماعيل ابن خلف الحنظلي الإمام الحافظ أبو محمد الكرمان الفقيه من جلة أصحاب أحمد روى عنه وعن إسحاق وابن المدين وغيرهم وله كتاب المسائل التي سأل عنها أحمد وغيره مات سنة مئتين وثمانين قال رحمه تعالى ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق قتاده قتادة ومنعيين ورخص هذا مقابل ليلكرها يعني جازء ورخص في تعلم المنازل لأنها لا شرك فيها إلا إذا تعلمها ليضيف إليها نزول المطر ونحو ذلك صار فيها نوع شرك قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق إسحاق هذا هو ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي التميمي نيسابوري الإمام المعروف بابن رهوى رهوى رهوى سمي بذلك لأن أباه ولد في طريق مكة وقالت المرابدة راهويه لأنه ولد في الطريق إمام من أئمة المسلمين وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم أبو داود غيره مات سنة تسعين وثلاثين بعد المائتين وإنما رخص فيه لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية فيه مصلحة ومنفعة دينية ولو قيل بأنه ليس فيه معنى الشرك كان التعليل أولى صحيح ان العله هي ماذا اما شرك اكبر او شركنا اصغر فاذا كان كذلك حديث صار التجويز من أجل انه ليس فيه محظور في ذاته ليس فيه معنى الشرك لا باعتباره مؤثرا بذاته فهو خالق ولا باعتبار كونه سببا لا علاقه بين هذا وذاك ليس النجم هو الذي يدخل فصل الربيع لا علاقه وليس هو الذي ماذا يحدد بذاته الجهه ونحو ذلك قال لأن فيه مصلحة أو منفعة دينية كعلم الأوقات والطرقات ودنيوية كقطع الأشجار وجذب الثمار وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به قال ابن رجب رحمه الله والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير هذا المأذون به فإنه باطل أي علم التأثير باطل محرم قليل هو كثير قليله كثيره قليله هو وكثيره هو دائر بين الشرك الأكبر والأصال وأما, وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور, عند الجمهور وما زاد عليه لحاجة إليه لإشغاله عما هو أهم منهم ورجح الشيخ من تيمية رحمه تعالى إذا قال الشيخ أراد به من حتى في حاشية علاء على الرض إذا قال الشيخ أراد به من قال ورجح الشيخ وابن القيم أن تعلم معرفة وقت الكسوف الشمسي والقمري لا يدخل في في النهي هذا يحتاج إلى النص لأنه مستقبل. أنه مستقبل قال رحمه تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه يعني الأشعري واسمه عبد الله بن قيس ابن سلين ابن حضار تشديد فعال ابن حرب ابن عامر صحبي جليل مشهور باسمه وكنيته قادم المدينة مع جعفر واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن استعمله يعني ماذا جعله أميرا نحو ذلك وعمر على البصرة ثم عثمان على الكوفة مات بالكوفة وقيل بمكة سنة خمسين وقيل غير ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ثلاثة ثلاثة يعني لا أقل ولا أكثر صحيح أو لا مفهوم له لا مفهوم له لا مفهوم له ثلاثة هذا لا مفهوم له مطلقا العدد لا مفهوم له جواب لا بل ينظر فيه باعتبار يعني كل نص ينظر فيه باعتباره وقول الأصولي بأن العدد لا مفهوم له ليس مطلقا ليس على على إطلاقه ولذلك نصلي الظهر أربعا لو مفهوم أو لا لو مفهوم أربعة وسبح ثلاثة وثلاثين لو مفهوم او لا لو مفهوم يقول من اذكار الصباح سبحان الله بحمد مئة مره مئة لو مفهوم أو لا لو مفهوم اذا ليس على إطلاقي ليس على اطلاقي ثم لا يراد به ما جاء به بالاسم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل اذا كان الماء قلتين قلتين هذا مثنى يقولون الشراح بعض من يعترض على الاستدلال بهذا الحديث على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاه انه مفهوم عدن هذا غلط ليس بصواب لماذا لأن هذا هذا تثني هي نص فلا نقول بماذا لا نقول بانه عدد والعدد لا مفهوم له قل لا ليس بصواب ومراد الاصوليين بالعدد الخمسه والسته والسبعة نحو ذلك واما التثني فليست داخله بل هو على على ظاهرين ما كان دون القلتين ينجز بمجرد الملقى هذا هو هذا هو الصحيح ينجز بمجرد الملقى إذن ثلاثة لا يدخلون الجنة لا يدخلون الجنه مطلقا ها لا نافية ويدخلون هذا فعل والفعل نكره ها فينيد نفيد العموم نفيد العموم لكن نقول ماذا أن المراد به دخولا مطلقا أو مطلق الدخول ها لا يدخلون مطلقا أو مطلق الدخول والفرق بينهما الدخول المطلق إذا نفي معناه لن يدخل كافر صحيح إذا نفي الدخول المطلق حينئذ لن يشم راحه الجنة معناه كافر صار ليس مسلما لأن مآل المسلم لو مات على معصية دون توبة مآل ماذا إلا الجنة بالإجماع إذا مات على التوحيد مآل إلا الجنه ولن عذب فيه في النار مطلق الدخول يعني أصل الدخول الدخول. ممنوع أو لا ممنوع يعني يحتمل أنه لا يدخل الجنة ابتداء وإنما يدخل ماذا ثانيا إذا نفي دخول الجنة على ضربين إما مطلقا مطلق الدخول أو الدخول المطلق الدخول المطلق هذا خاص بالكافر لا يدخل الجنة وأما مطلق الدخول هذا يشمل ماذا ها يشمل الكافر ويشمل المؤمن يدخل فيه النوعان وذلك مطلق الإيمان والإيمان المطلق مر معنا مرارا قال هنا لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا أو مطلق الدخول نقول المراد به مطلق الدخول يعني يمتنع دخوله الجنة ابتداء يعذب ان كتب الله تعالى أنه يعذب ولقد قد يعفو عنه مباشرة أو يعذب به باعتبار أمور الدنيا أو عند النزع أو في القبر أو في الموقف نحو ذلك ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة قال هنا مدمن الخمل لا يدخلون الجنة قال هذا من أحاديث الوعيد وعيد نقرها ونمرها كما جاءت ولا نتأولها تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيرها عن معانيها التي دلت عليه وهو أبلغ فيه بالزر يعني يبقى على ظاهرها نبقيها على على ظاهرها لا نقول للعام ماذا لا يدخل ثلاثه لا يدخلون الجنة المراد به ماذا ابتداءا عذام كسرت ما في نفسي <تصفيق> اولا يخاف عندما تقول ثلاثة لا يدخلون الجنة يخاف صعولا إذا لا تفسر دعو هو لو حصل إشكال عنده بدلا من أن نقع في بدعة تفسر له المراد أما ابتداءا تتركه على على ظل لانه أبلغ في الزجر أبلغ فيه بالزجر وإلا لو أرد على الناس جميعا الاحاديث الواردة فيه في هذا النوع من الوعي وفسرت مقترنه وضع أضعف نفوسهم ماذا الكف عنها وهذا لا شك أنه مخالف لمراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عناه المصنف رحمه تعالى قال ولا نتأولها تأويلات تخرجه عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيره عن معانيها التي دلت عليه وهو أبلغ في الزجل وأردع عن الجرائم وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهو راجع إلى مشيئة الله فإن عذبه به فقد استوجب العذاب وإن غفر له فبفضله ورحمته يعني نطلق هكذا هكذا نطلق نقول ماذا؟ ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة والله أعلم به بحاله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وما الذي أدراك أنك داخل في المشيئة الثانية لما قد تكون من الأول؟ قال مدمن الخمر مدمن أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتم هذا معنى الإدمان مدمن ليس شارب الخمر شارب هذا يصدق بالمره الواحدة وأما المدمن يعني الملازم الذي يكثر من شرب الخمر أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتم سميت خمرا لمخامرتها العقل خمر اسم لكل مسكر اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه، واختمرت الخمر أدركت وغلت قال ابن الاعرابي سميت خمرا لاختمارها أو تغير ريحها كما قال هنا أو لتغطيتها أو لتخميل المشروب قال وقاطع الرحم هذا الثاني أول مدمن الخمر ثاني وقاطع الرحم يعني لا يصل من قطع والصلح حق للآدم وحق لله كذلك باعتبار آخر باعتبار الأمر هذا حق ل ها لله تعالى انه أمره فيجب الامتثال ولو كذلك باعتبار آخر ماذا حق لي قال وقاطع الرحم أي القرابه بكونه لا يقوم بواجبها كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم هذا لا شك انه ماذا تهديد شديد أولئك الذين لعنهم الله على جهة الجنس قال ومصدق بي بالسحر هذا الشاهد لي ترجمه مصدق بي بالسحر ما وجه الاستدلال ان التنجيم نوع من انواع السحر كما مر ومصدق بالسحر مطلقا أي بجميع انواعه ومنه التنجيم مصدق بالسحر يعني كون السحر مما جاء ذمه في الشرع او انه واقع لا ليس المراد قال أي بجميع انواعه ومنه التنجيم فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون كما في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وهذا وجه مطابقة الحديث لترجمة وليس المراد أن يعتقد أنه حق مصدق بالسحر أن يعتقد أنه حق هذا لا شك أنه ماذا؟ انه مصيب اذا اعتقد ان السحر له تاثير دلت النصوص على هذا السحر يؤثر بقدره الله تعالى ومشيئته الكونيه حينئذ اذا صدق بذلك هذا موافق للحق لا اشكال فيه وانما اراد به ماذا ما يدعيه الساحر ما يدعيه هنا اراد به ما يتعلق به بالتنجيم حينئذ يدعي ان ان مطرا سيكون في الاسبوع القادم صدقه هذا صار مصدقا للسحر صدق لي. لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك هذا الذي أردناه وإن كان يرى ويعتقد أنه حرام وكل هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر من من الكبائر لماذا لا يدخلون ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا يدل على أنها من من الكبائر قال قال الذهبي قال الذهبي والشيخ وغيرهما تيميه ويدخل فيه تعلم السيمية وعملها وهي محض السحر سيمية سيمياء بالهبز كذا قيل اسم صنعة قال الجوهري هو عربي وقال ابن سيدة أحسبها أعجمية قيل هي أمر من أمر الله أظهر آثاره في العالم الأرضي على سبيل اسماء وارواح من العلويات من النيران والكواكب بص يعني لها ارتباط بماذا بص هي نوع من انواع السحر وقيل هي العلم الذي يتصرف به في خيال الانسان ليحدث منه مثالات خيالية لا وجود لها في الخارج ويلتذ بها ويفزع عنها كما يلتذ ويفزع بالصور الخارجيه قال ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهي محض السحر ويدخل فيه عقد المرء عن زوجته عقد المرء عن زوجته الذي جاء في ماذا النشرة أو يؤخذ عن اهلهم ومحبة الزوج لامراته وبغضها وبغضه يعني كل منهما طرفين وأشباه ذلك بكلمات مجهولة يعني داخل فيه في هذا النوع وهو نوع من أنواع السحر قال ومصدق بالسحر رواه أحمد بن حبان في صحيحه ورواه الطبراني الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقره الذهبي إذا باب ما جاء في التنجيم أطلق المصنف لأن منه ما هو ما هو جائز والمراد به علم التسير الذي يتعلق بمعرفة الجهات ونحو ذلك وما عدا ذلك فهو داخل في علم التأثين فهو محرم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين